يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فَأَطْلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ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 فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إن 114. وإنهم ألفوا آباءهم ضالين 115. فهم على آثارهم يهرعون 116. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين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 فَلَا نَعْمَى الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ